إنه يبدو الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعمل الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء و هو الذي منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق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 دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين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 دعانا لدن به أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسى كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قُلْ مَن يَرْجُو اللَّهَ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَال الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَوْ بدله قُلْ مَا يَكُونُ لِي أن أُبَدِّلَهُ من تلقاء نفسي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إني أخاف, إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدَرَاكُمْ بِهِ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 وما كان الناس إلا أمت واحدة فاختلفوا ولو كَلِمَةٌ سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه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 قول الله أسرع مكره قول الله أسرع مكره إن رسولا يكتبون إن رسولا يكتبون ما تمكنون إن رسلنا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم حتى إذا كنتم في الفلك وجرنا به بريح طيبة وفرحو وفرحو بها جاءت هريح عاصف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 فَلَمَّا انْتَهَاهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم متى على الحياة الدنيا ثم إلينا بردعكم فننبئكم فننبئكم بما كنتم فننبئكم بما كنتم تعملون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 أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كألم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون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 أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلا ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما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 فكف بالله شهدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردو إلى الله مولاهم الحق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 وَمَن يُدبِّرِ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فسيقولون اللَّهُ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ فذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَا زَادَ بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم مي يبدؤ الخلق ثم يعيده قل لله يبدؤ الخلق قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَم مَّن لَّا يَهْتَدِ أَمَّن لَّا يهدي, إلا أن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 أم يقولون أفترى؟ قل فأتوا بسورةٍ مثليه ودعوا من استقعت من دون الله إن كنتم إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيط بعلمه ولم يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فؤذر كيف كان عاقبة الظالمين فؤذر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين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 إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس يظلمون. ويوم يحشرهم كألم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم ويوم يحشرهم كألم يلبسوا إلا ساعة كألم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بالنقاء إلاه وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفّيّنك فإلينا مرّدّعهم فإلينا مرّدّعهم ثمَّ الله شهيد على ما يفعلون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 ثم قيل للذين ظلموا ذوق عذاب الخلد هل تجذون إلا هل تجذون إلا بما كنتم تكسبون هل تجذون إلا بما كنتم تكسبون ويستبيؤن كأحق إنه لحق إنه لحق وما آت بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر ندمت لما رأوا العذاب وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِصْتِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْدَعُونَ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 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فَبِذَلِكَ فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فَبِذَلِكَ فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير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 ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه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 مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُثِقُلُهُمْ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُبْرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ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 إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنديناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف, خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا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 قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم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 ويحق الله الحق بكلماته ولو كرها المجرمون فما آمن الموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون على خوف من فرعون وملئهم أه يفتنهم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 فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمةك من القوم الكافرين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 زينة وأموال في الحياة الدنيا ربنا ربنا ليضل عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.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 وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون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 ولودأتهم كل آية حتى يره العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمَنَتْ فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آملوا كَشَفْنَا عنهم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم وَمَتَعْنَاهُمْ إلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَمَنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ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 قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه يا أيها الناس قد جاءكم ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين